قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وشتعل الرأس شيبو ولم أكن بدعائك رب شقيا.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 نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع قال رب أن لا يكون لغلام وكانت مرأة عاقرة وكانت مرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيماً قالك ذلك قال ربك هو عليهين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ الناس ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا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 وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِهِ وَيَوْمَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر ما قضي فحملته فتبدت به مكان قصي فأجاه أهل المخاض إلى جذع